ا ل كوكب اللامع ا ل أ ن س ه كهرمان لو بالجنه ح ذ ت ن ا عجر أ ن ا ط ي ن بعد الملعب ضايعتنا أ ح س ن ب ك بعد ا ل م ل ا ب ضايعتنا أ ح س ن بكتير <تصفيق> لو صرلي براس الجنه ميدان أ س و ر وعليها الحور تغني وتثق فتور الدور فالدلع متهني لو ب ا ن ي ه ح ض ا ع ش ر ناطر بعد ما العمر ضيعنا احسن غنطير اه يا عيني ولا ممنوع فرحه ح ن ي وبرديه واغلى